مدع عنك الرقاد انه الاسلام عاد قم مدع عنك الرقاد انه الاسلام عاد في سبيل الله قد سرنا واعلننا فهذا في سبيل الله قد سرنا واعلم لنا نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القياده ومشينا صحوه الجيني جموعا وفردا نحن بالرشاش عدنا القيادة ومشينا جموعا وفرادة. ما عرفنا العيش الا عنفوانا وجلادا قم عنك الرقاد انه الاستسلام عاد في سبيل الله قد سرنا واعلننا قم عاد في سبيل الله قد سرنا هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ران الكرب ساروا خلف قران مبين هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليالي الكرب سعروه مبين قم عن ترقدا انه الاذى عاد في سبيل الله قد سرنا واعلنا هداكم في سبيل الله قد سرنا واعلنا هداكم بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه الفتح تجلى في بطون الظلمات بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه وبصف وحدته بالهدى أيدي الأباء قم ودع عنك الرقدا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلى المنهد قم ودع عنك الرقدا إنه